على خير شوفك كان حنا من الحي مصر الليالي تجمع الحي ما حي سار النوم مع مسراك واحفاد دموع العين كفوف انت كفك كفات الشمس للفيا على خير اشوفك كان حنا من الحي بصر الليالي تجمع الحي مع حي كفا كفات الشمس لالفيات بامان الكريم رحل وانا في انتظارك ليل تدور الليالي دوره ترجعك لي لك الله معا نايت من يا على خير اشوفك كان احبنا من الحي مصر الليالي تجمع الحي مع حي سار النوم مع مسراكي واحفادك فكفت الشمس للفيان ولو الله رخصتك ولا شفت غيرك زي أنا دري بحبك لي وأنا صادق النيه ابصرك لو تبعد وأنا حافي الرجلي على الغوالي لو حد فيه مريا على خير أشوفك كان حلا من الحي مصر الليالي تجمع الحي مع حيا سر النوم مع مسراك Kom الشمس kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom إلى صار من وداك يا عادك بالجيا على خير اشوفك كان حلا من الحي مصر يا لي تجمع الحي مع حيا سر النوم مع مسراك وافد الدموع العين كفوفك كف كفّت الشمس للفيّا